إنه النفخ في الصور إنه بداية العالم الأخروي نهاية العالم الدنيوي وربك يقدر ما يشاء جل وعلا مضت اشراط الساعة وانتهت خرج الدجال فتن به من فتن صبر على بريته المؤمنون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 ثم أقبل إلى المهدي وأصحابه وحدثهم بدرجاتهم في الجنة ثم نزلوا فقاتلوا الدجال وأصحابه وطعن عيسى الدجال بحربته خرجت الدابة وسمت الناس على خراطينهم طلعت الشمس من مغربها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 ثم يبعث الله تعالى ريحا باردة من الشمال يجد المؤمنون ريحها فتقبض أرواحه قال عليه الصلاة والسلام حتى إن أحدكم لو دخل في كبد جبل لدخلت عليه الريح فقبضت روحه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 كيف أنعم كيف أنعم يعني كيف أتلذذ وأتنعم وصاحب الصور يعني اسرافي قد التقم الصور ورفع ليتا وخفض ليتا يعني رفع أذنه وخفض الأخرى يدقق السمع وينتظر ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون ينفخ وهو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 لم يظن أن ينفخ الصور فيه الآن وبينما هو يصلح حوض إبله إذ نفخ في الصور فصعد قال الصحابة يا رسول الله ماذا نقول الأمر مفزع ومخيف ان اسمع صوتا عظيما تخرج روحي معه يقرع اذني اعظم من انفجارات الدنيا ومن اصواتها ان اسمع صوتا تخرج معه روحي من شده الفزع يا رسول الله ماذا نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله اما الذين امنوا فلا يحزنهم الفزع الاكبر لا يحزنهم الفزع الاكبر لان الله قد بعث ريحا فقبضت ارواحهم الطيبه الارواح المحبه لله التي امتلات خشيه وحبا وشوقا الى ربها لا يرضى الله تعالى لها ان تفزع لا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 والدواب والطيور يصعق بها حتى الملائكه حتى الملائكه يقبض ارواحهم ملك الموت ويصعقون ويامر الله تعالى ملك الموت يقبض روح اسرافيل نافخ الصور ثم يموت ملك الموت ولا يبقى الا الله جل وعلا بائن من خلقه مستو على عرشه لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد الله بعدها لمن الملك اليوم اين الجبارون قد صاروا تحت التراب اين الجبارون اين المتكبرون اين من كانوا يلتفتون الى الخلق باطراف اعينهم اين هم الان اين التجار الكبار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 اسرافيل الملائكه العظام كلهم صعب الانبياء والمرسلون الصالحون المتقون والعصاة والمعرضون ينادي ربنا لمن الملك اليوم فلا يجيبه احد فيقول الله لله الواحد القهار انه الموقف العظيم العظيم الذي يبقى فيه ربنا ذو الجلال والاكرام فسبحان الحي الذي لا يموت والجن والانس يموت سبحانك سبحانك يُسحَقُونَ كَمَا يَشَاءُ ربنا، وهو الذي يحيي من يشاء ويميت من يشاء سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك عز جأه تقدست ثناؤك وعزت أسماؤك ولا إله غيرك سبحانك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لك أنت يا رب وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا وأغناءها تطاعف تشكر، وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتجيب المضطر وتغفر الذنب العظيم سبحانك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 وينزل عيسى عليه السلام ثم يسوقهم الله تعالى إلى أرض المحشر فيصعقون يصعقون كله والله لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا جن عظيم ولا إبليس الكل يصعقون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 وَإِذَا الْكُفَّارُ أَحْقَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْجُعْلِاءَ أَيْنَ كِبْرُكُمْ أَيْنَ مُلْكُكُمْ أَيْنَ جَبَرُوتُكُمْ أَقُولُ اللَّهُ لِمَنْ الْـمُلْكُ لِي فَلاَ يُجِيبُهُ أَحَدٌ وَأَنَّهُ يُجِيبُ وَأَنَّهُ يُجِيبُونَ وَهُمْ تَحْتَ الثَّرَى قَدْ سَقَطَتْ تِيجَانُ وَفَنِيَتْ عُرُوشُ أين مراكبهم الفارع وأين بيوتهم الوارفة أين نسائهم الحسنوات، أين عزهم أين جبروتهم لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد لا يجيبه أحد فيجيب ربنا نفسه ويقول لله الواحد القاهر نسال الله أن يشملنا برحمته ومغفته إنها أحداث القيامة إنها نهاية العالم بعدما يفني ربنا جل وعلا كل العباد ولا يبقى إلا هو سبحانه في السماء بائن من خلقه مستوين على عرشه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد انه الاله العظيم قد افنى الله تعالى كل عباده اين مراكبهم وبيوتهم كل من عليها فان نفخ في الصور النفخه الاولى وبقيت النفخه الثانيه بعدما حشر الناس بالنار التي هي اخر اشراط الساعه بعدما حشروا بها الى ارض المحشر في الشام وبعدما بعث الله تعالى ريحا بارده من الشمال من قبل الشام بعثها الله تعالى فقبضت ارواح المؤمنين لانهم لا يحزنهم الفزع الأكبر لأن الله رحيم بهم يحبهم ويحبون فالله جل وعلا لا يرضى أن يفزع عباده هؤلاء بل يريدهم أن يكونوا آمنين مطمئنين لا يحزنهم الفزع الأكبر يفزع الناس ويخافون اما هم فلا يحزنهم الفزع الأكبر يقبض الله أرواح المؤمنين فتقوم الساعة على شرار الخلق تقوم عليهم الساعة قال الله ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجع ونفخ في السؤال.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 اليوم لا تظلم نفس شيئا كلهم مجموعون ليوم القيامة ينفخ في الصور النفخة الأولى فيصعق بها كل كل من في السماوات والأرض الملائكة العظام والبشر والجن والدواب كل من فيه روح يصعقون، ثم يلبث الناس أربعين ما بين النفخة الأولى والثانية والناس في هذا متنوعون من البشر من ماتوا قبل سنين طويلة من عهد آدم ونوح إدريس وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيره من الأنبياء أقوام قد مضت بهم الدنيا رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحكا من تزاحم الأرضات خفف الوطع ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحكا من تزاحم الاضداد اقوام ماتوا فنيت قبورهم وصارت طينا ربما يعبث به البعض ذكر ان ملكا من الملوك رفع إليه كوز من طين ليشرب فيه خمرا قالوا فلما أراد أن يشرب أذن الله لذلك الطين فنطق فقال لا تشرب فإني كنت ملكا مثلك بل ملكي أعظم من ملك. وها انا قد مت وفنيت واختلطت عظامي بالطين فصنع مني هذا الكوس فلا تشرب الخمر فانك ميت مثلي هذا مما يذكر من الاخبار صح او لم يصح لكن فيه عبره ينفخ في الصور النفخه الاولى ومن الناس من لا يعلم بها لانها مختصه بالاحياء من الناس من هم في قبورهم قد ماتوا منذ مئات الالاف من السنين ومنهم مؤمنون صالحون قد قبض الله تعالى ارواح بأن بعث إليهم الريح الطيبة من قبل الشام فقبضت أرواحهم لئلا يفزعوا بالصيحة ومنهم من ينفخ في الصور وهم أحياء فيموتون إذا نفخ في الصور يبقى أربعون للنفخة الثانية فما مقدار هذه الأربعين هذا فيه عبرة وعبرة بعدما ينفخ في الصور النفخة الأولى ولا يبقى إلا وجه ربنا جل وعلا يكون بين النفخة الأولى والثانية يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة النفخه الثانيه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله النفخه الاولى ثم نفخ فيه اخرى النفخه الثانيه فاذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا النفخه الثانيه بها يبعث من كانوا في قبورهم وبها يبعث من ماتوا بالنفخه الاولى قال عليه الصلاه والسلام بين النفختين أربعون قيل لأبي هريرة راوي الحديث يا أبا هريرة أربعون سنة أربعون عاماً قال أبيت قيل أربعون شهراً قال أبيت قيل أربعون يوماً قال أبيت أبيت أن أجيب فأنا لا أعلم كم هي هل بينهما أربعون سنة أم أربعون شهرا أم أربعون يوما قد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بين النفختين أربعون لكننا لا ندري كم هذه الأربعة ولو حدثنا لقلنا وقد انتهى من وقد انتهى كل إنسان إلى ما سمع أخبرنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربنا جل وعلا اذا نفخ في الصور النفخه الاولى ينزل الله تعالى من السماء مطرا كامثال الطل ينزل مطرا خفيفا يسيرا سهلا كامثال الطل كالمطر الخفيف تشربه الأرض ويصيب الأجساد وبقايا العظام التي صعقت بالنفخه الأولى فتنبت منه أجساد العباد ولو نظرت إلى القبر لوجدت أن الدود قد أكل كل الجسد إلا عجب الذنب قال عليه الصلاة والسلام ما من شيء من ابن آدم إلا يفنى إلا عجب الذنب ومنه يخلق ابن آدم عجب الذنب هو آخر فقرة في أسفل العمود الفقري كل شيء يأكله الدود كل شيء يفنى إذا شاء الله، إلا عجب الذنب. قال عليه الصلاة والسلام: ينزل الله المطر كامثال الطل، فتنبت منه الأجساد وهي في داخل قبورها تنبت منه، كما ينبت البقل، كما ينبت النبات الذي ليس له ساق إنما ينبت مفترشا على الأرض. كما ينبت البقل وفي روايه كما تنبت الطراثيث نوع من النبات ليس له ساق فاذا اكتمل الخلق في قبورهم قال الله كما بدانا اول خلق نعيد وعدا علينا ان كنا فاعلين يعيدهم كما شاء سبحانه على صورهم الاولى يعيدهم ليخرجوا من قبورهم حفاه عراه غرلا غير مختونين ما قطع منهم عند ولادتهم للختان يعاد الى أجساده لان الله قال كما بدأنا أول خلق نعيده سبحانك سبحانك قال الله وعدا علينا إنا كنا فاعلين وعدا علينا إنا كنا فاعلين إذا اكتمل الخلق وتم في قبورهم واكتملت أجسادهم ولم يبق إلا أن ينفخ الله تعالى أرواحهم في أجسادهم لتقوم عندها يأمر الله تعالى إسرافهم فينفخ النفخة الثانية وهو سبحانه الملك العظيم ينفخ النفخة الثانية ونفخ في الصوت فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قاموا من أجسام قبورهم. ينفضون الغبار عن أجسادهم ينسلون حفاة عراة غرلة في فزع عظيم قد ذهلت كل مرضعه عما أرضعت لا تسأل أم عن ولدها الرضيع وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد هذه النفخه العظيمة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم باليوم الذي تقع فيه إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه تقوم الساعة يوم الجمعه واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من دابه الا وياخذها الفزع من يوم الجمعه لان الله تعالى قد القى في فطرها ان الساعه تقوم في يوم الجمعه ينفخ في الصور النفخة الثانية بعدما اكتمل خلق الناس في قبورهم كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين أقبل بعض المشركين إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عظم نخر وجده ملقى إما من دابة أو بقايا إنسان لم يدفن أقبل هذا المشرك بهذا العظم الذي مرت عليه الأيام والسنين حتى فني وتهتك فلم يكد يبقى منه إلا كسر يابسه يسيره جعل هذا المشرك يفرك هذا العظم ويفته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفته العظم وهو يقول يا محمد أترى أن الله يحيي هذا بعد موته فقال عليه الصلاة والسلام نعم نعم يحيي ويحييك بعد موتك ويدخلك النار لأنه مكذب بالآخر وأنزل الله تعالى قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا نارا فاذا انتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا بلا وهو الخلاق العلي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع يقوم الناس في النفخة الثانية وينظر بعضهم إلى بعض فلا تقبل أم على ولدها ولا يقبل غلام إلى أمه ولا يقبل زوج على زوجته ولا عاشق على معشوقته يقومون عراه قالت عائشة يا رسول الله عراه عراه الرجال والنساء جميعا عراه الرجل العفيف العابد الحيي عار والمرأة الصالحة التقيه عارية لا شيء يستر أجسادهم يا رسول الله عراه الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة الأمر أعظم الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض الفزع الذي قد أكل قلوبهم والخوف الذي يشغلهم أعظم من أن يعطيهم فرصة لينظر رجل إلى عورة امرأة أو تنظر امرأة إلى عورة رجل قمون حفاة عرات غرلا ليأتي بعد ذلك ربنا جل وعلا ليفصل بينهم القضاء وجاء ربك والملك صفا صفا نها نهاية العالم انه الفناء والدمار الذي يلحق بالكون والله ما هي بالارض التي نعرف ولا بالسماء التي نعرف لم تبق الاشجار على حالها كل شيء تغير يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار النجوم انكدرت والشمس طمست فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ أين المطر؟ كلا لا وزر تفر إلى أين؟ إلى غير ربك كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وآخر إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت تنطفئ النجوم والشمس تكور ويذهب ضوءها وتكون الجبال كالعهن يوم تكون السماء كالمهن تنقلب حمراء وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميمة ينفخ في الصور النفخة الثانية فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون يبعثون من قبورهم لا يلتفت حبيب إلى حبيبه ولا أم إلى ولدها ينظرون إلى السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا اول خلق نعيد وتكون السماء كالمهل يرونها حمراء يرونها كالزيت ينظرون الى الارض فاذا هي قد بدلت غير الارض التي يعرفون يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار الجبال قد حركت من أماكنها وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء يلتفتون أين الأشجار التي نعرف يهوي لنا من بعثنا من مرقدنا ما الذي غير هذا الكون؟ ما الذي بدله؟ إنه الصيحة العظيمة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله في ذلك الحين يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى من يلجأ إلى زوجه وأبنائه كلا وصاحبته وبنيه ابنه الذي كان يحبه ويعشقه، ابنه الذي كان يلاعبه ويضاحكه ابنه الذي هو فلذة كبده وجمارة قلبه ولذة روحه ابنه الذي طالما قبله ولاعبه ابنه الذي صرف فيه المال يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه في ذلك الموطن يقول الله تعالى لآدم يا آدم يا آدم أخرج بعث النار فيقول آدم يا رب كم كم سيدخل النار من ذريتي كم فيقول الله من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحد إلى الجنة قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصيف هذا الموقف قال فعندها تشيب الولدان إن زلزله الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكار وما هم بسكار ولكن عذاب الله شديد إنها سكرة الخوف نعم هي سكرة الفزع هي سكرة الصعق هي, هي سكرة الترقب لما سيحدث لهم وترى الناس سكار وما هم بسكار ولكن عذاب الله شديد زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا قل بلا بلا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت وذلك على الله يسير بل كذبوا بالساعه كذبوا أن يبعثوا بعد موته واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا أولئك الذين يؤمنون بتناسخ الأرواح وألا بعث بعد الموت وإنما يموت فإن كان صالحا انتقلت روحه إلى رجل صالح شريف وإن كان سيئاً انتقلت روحه إلى خنزير أو كلب هذا باطل فإن الأجساد تفنى والأرواح عند ربنا تنعم أو تعذب حتى تعود إلى أجسادها حياة البرزخية بل كذبوا بالساعة زعموا أن إحراقهم للأجساد بعد موتها أنه يفنيها كلا فالربك قادر على أن يجمعهم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب الكذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا هو ربنا جل وعلى الذي يحيي الأموات كما يشاء متى يشاء وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته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 يحييها. اهتزت وربت يحييها فيخرج منها النبات الأخضر كذلك ينزل الله بين النفختين ينزل مطرا تنبت منه أجساد العباد فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية فإذا هم جميعا قيام ينظرون ينظرون كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون قال ابو رزين رضي الله تعالى عنه يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى قال صلى الله عليه وسلم اما مرت بالوادي ممحلا ثم مخطرًّا قال بلى يكون يابسا لا زرع فيه لا ترى فيه إلا الحصى والتراب لا ماء ولا زرع ولا خضراء قال ثم تمر به مخطرًّا قال أبو رزين بلى قال ثم تمر به ممحلًا قد عاد كما كان ميتا ثم مخضره قال بلى قال كذلك يحيي الله الموتى تكون اجسادا يابسه واعظم النخر ثم يسقيها الله تعالى بماء من هناك من السماء كذلك يخرج كذلك يحيي الله الموتى لعلكم تذكرون يحييها الله تعالى إذا شاء كما أنه أماتها متى شاء لا يعلم ذلك إلا هو جل في علاه يبعث الناس من قبورهم بعدما عادت أجسادهم عادت إليها أرواحهم يبعثهم حفاة عرات غرلا يبعثون ليوم عظيم ليوم القيامه يوم يأتي لا تكلم نفس الا باذنها فمنهم شقي وسعيد في ذلك اليوم ينادي الله بصوت يسمعه من بعيد كما يسمعه من قرب يقول الله أنا الملك أنا الملك أين الجبار؟ أين المتكبر؟ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. فلا تسمعوا إلا مسا في ذلك اليوم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون يقوم الناس فزعين أما المكذبون المعرضون فأيقنوا أن ما خوفهم به الأنبياء كان حقا لكنهم أعرضوا عن الحق كذبوا وأعرضوا فلما رأوا البعث قالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون أحداث عظام كل الخلق كلهم بعد قيامهم من قبورهم انتظرونا أن يأتي ربنا جل وعلا ليفصل بينهم الحساب أول من تنشق عنه الأرض بعدما ينفخ في الصور النفخة الثانية ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون أول من تنشق عنه الأرض هو سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع إنه مقام يستحقه رسولنا صلى الله عليه وسلم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر اخر اذ اختلف يوما رجل من المسلمين مع رجل يهودي في المدينه فقال اليهودي لا والذي فضل موسى على البشر لا فقال المسلم بل فضل الله محمدا على البشر فقال اليهودي كلا بل فضل الله موسى على البشر فلطمه المسلم فمضى اليهودي يحتكم إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليخبره بالقصة كلها وكيف أنه فضل موسى عليه لكنه يعلم عدله وأنه رحمة للعالم. أقبل اليهودي وجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره فقال عليه الصلاة والسلام لا تخيروني على موسى ثم أخبره أنه ينفخ في الصور يوم القيامة قال فأكون أول من يقوم وإذا موسى باطش بالعرش، وإذا موسى باطش بالعرش، فلا أدري هل أفاق موسى قبلي أم جوزي بنفخة الطور؟ ذلك أن موسى عليه السلام لما قال في حياته.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 تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك سبحانك تبت إليك فيقول عليه الصلاة والسلام لا أدري هل صعق موسى اصلا ثم أفاق أم أنه لم يصعق وجوزي بصعقة الصور أول من تنشق عنه الأرض وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن يوم الفصل ميقاتهم اجمعين في ذلك اليوم يوم يقوم الناس لرب العالم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 والله ثم والله ثم والله إنه أعظم يوم يمر عليك